كان بالأمس لانه شيء زماني الشيء الزماني يغعب في زمان كان بالأمس ولكن كان بالأمس شيء وكون مفاد البيع النقل بالأمس شيء آخر مفاد البيع ذات النقل فالاجازه علقت بلاث النقل فنفذ النقل أما انه نفذ النقل على شكل, على شكل الكيث على شكل الكشف من أين هذا أول من الكلام من الإجازة اوجبت أن نحن على شكل الكشف هذا إشخال الشيخة أنصاري. وقال الشيخ الأنصار قال الشاهد على ذلك ما لا شك فيه في موضوع الإجابة والقبول. عليكم السلام ورحمة الشاهد على ذلك ما لا شك فيه في موضوع الإجابة والقبول على ترى أن القبول حينما يأتيه يثبت الملك أو يثبت النقل والانتقال من حين القبول لا من حين الإجابة لأن القبول جزء قلت جزء مقتل ومقاشرة فتاً جزء العاصر يتم النقل والانتقال أو الملك من حين القبول في حين أن القبول تعلق بالإجاب فالإجاب لو كان مفاده التمليك من حينه والقبول قبول لذاك إذن يجب أن يحصل الملك من حين الإجاب بينما لا أحد يقول هكذا وهذا معناه أن الإجاب اذا ليس مفاده التمليك من دينه إنما مفاده ذات التمليك نعم التمليك وقع في زمانه لأنه شيء زماني في زمان وقع في زمانه وقع في زمانه مؤثر من هذا لكن مفاده ذات التمليك فالقبول حينما تعلق به دل على ذات التمليك وذات التمليك طبعا حصل بعدما بعدما جاء الجزء الاخير من العلاء وجزء من العقل فتكون الإجازة فيما نحن فيه من هالقبل أيضا البيع الذي وقع كان المفاده ذات النقل والانتقاد والأخير إجازة عبارة عن تنفيذ هذا لكن تنفيذ هذا من أي يوم من اليوم الأول أو لا من حين الإجازة هذا ما نعن هذا الكلام كما ترون إذا كان يرد على المطلب الذي نقلناه عن السيد الخوي رحمه الله نفس الإشكال عيناً ان تم جرز عليه فإنه هم نقول أنت تبدعي رحمه الله عليه هو يبدعي أن المعتبرين في زمان واحد وإن كان ولكن الإعتبارين في زمانين هو كيف تقول أنه المعتبرين في زماعة واحد؟ المعتبر الثاماني لا. نقول المعتبر الثاني هم بعد الإجازة نحصل أنه المعتبر الثاني هم بعد الإجازة وليس قبل الإجازة ذلك لأن البيع الذي وضع لم يكن يفاده ملك أمس حتى تقول الآن حينما يتم عقب الفضولي يتم للحاضة أمس وإنما أصل البيع كان مفاده ذات التمليك أم نعم هذا ذات التمليك وقع بالأمس باعتباره أمرا زمانيا وقع بالأمس المقدار صفر ولكن ليس مفاده تملك أمس فكيف تقول ان كيف اثبت أن المعتبر متحد زمانا مع المعتبر الاولات وفي زمان و كلاهما في اليوم الاول ولا تضاد بينهما هذا لا تضاد بينهما راجع الى الاشكالات السابقة التي بحثنا لا بينهم بينهما لا ترد بينهما يمكن لكن كيف تثبت فهذا الاشكال عينا يرد على بيان السيد بس والسيد الخوي رحمه الله يرد هذا الاشكال أن سيفو يقول أننا لو سلكنا المسلك المشهور في تفسير الإنشاء هو المسلك الذي يقول الإنشاء إيجاد للمعمود إيجاد للمعمود. لو قلنا هكذا قد يرد يكون الشيخ شيء فيقال ان يكون ما شيء يمكن ان يكون الملك قال يمكن يعني ملكتك أنشأ الملك أنشأ الملك أنشأ ذات الملك أما ان هذا الملك ملك أمس مطلق يكون ja, mooi. Mooi, laat me het vertalen. Ik zie كلام محمود يشكل الصفر الانصاري وارد، لكن نحن لم نؤمن بهذا المبنى فنحن لا نرى ان الانشاء أن انشاء الملك يعني ايجاد الملك فالانشاء ايجاد انشاء المنشئ أن يوجد بانشائه ما يريد فهو يريد ان ينشئ شيئا لا مطلق ولا مقيد بيد با ليس هكذا إنما الإنشاء كاشف كما أن الإخبار كاشف الإنشاء كاشف يكشف فكما هناك الإخبار يكشف عن ما في الخارج الإنشاء يكشف عن اعتبار نفساني واقعي وهذا الاعتبار النفساني والواقع امر أمر واقعي الإنشاء هو إلا كشفا له وهذا الأمر الواقعي ما ممكن أن يكون مهملاً لا مطلقا ولا مقيد هذا الأمر الواقعي هو إما مطلق وإما مقيد الشيء الحقيقي الواقعي اللقائل بنفس هذا الفغولي هذا الذي قام بأطوك ما ممكن أن نقول أنه مهمل ولم معلوم شنو هو ملكية مطلقة منحون باير او لا ملكيه مقيده بيوم متاخر بزمن متاخر هذا الموجود الموجود في عالم النفس اما مطلق واما مقيد الشيء الخارجي الموجود في النفس لا يخلو عن احد فعظام اما الاطلاق واما التفنيد هذا رأيه عن الشيخ البوسي ثم هو يلتكت رحمه الله إلى أن, إلى أن ماذا يفعل بالنغب الذي أورده الشيخ الانصاري وهو النغب بمسألة الإجابة والقبول هناك شيء هل يقول الإجاب تمليك مهمل لا مطلق ولا مقيد خب هذا يصبح خلاف كلامه ما وضح أنه الإنشاء إن وإلا إبرازاً عن واقع ما في النفس وواقع ما في النفس إما مطلق أو مقيد مصر يكون كل مهمل فهنا في الإجاب والقبول شيء يقول الإجاب مو ما يتقل الخلاف كلام او يقول ان القبول يثبت ملكية من حين الايجاب يعني قبول القابل يسجل الملكية من حين الايجاب هالشكل دي فهذا خلافه الاجماع القطعي الموجود في الفقه وهو ان الملكيه لما تحصل بالقبول الجزء الأخير من اجزاء العاقل هو القبول ما تحصل بالالوف فماذا يفعل شيء يضطر لكي يحل هذا النقض يضطر أن يلتزم بالتعليق ويقول بعتك القبول تجيب بعد القبول لا قبل القبول والسبب في ذلك أن بعتك اصلا كان معناه هذا كان معناه بعتك إن قبلته او بعتك معلقا على قبل الملك معنى هذا ولهذا نرى ان الملك لا يحصل الا بالقليل هكذا يقول قهامت يلتفته الى انه الغيون قالوا ان التعليق باطل في الباب حشروا اليوم عادة أن التعليق باطل لا يجوز التعليق في الباب، فأجيب أيها يقول التعليق الذي يختفيه طبيعة المعاملة موضع التعليق ما ان الله قد الشمس بعطف كانطلقت الشمس بهذا الذي تقتضي طبيعه المعامله التعليق على القبول تقتضي طبيعه المعامله وما ما اللي حقا يبي عمق له كان انه حقا أن يقبل ذلك تقتضي المعامله Hartkada taal niet. Laat هذا تمام كلام السيده سوري رحمه الله تقول ما افاده من ان الانشاء ابراز لا اكثر ليس خلقا بالملكيه ليس ايجابا بالملكيه حتى نقول اوجد ملكيه مهمله ليس هكذا انما هو ابراز لاعتبار نفساني واقعي حقيقي ممدود في النفس هذا الكلام صحيح وذاك الاعتبار النفساني اما مطلق او مقيد هذا مصحيح ما ممكن ان يكون مهمل إنهم مطلق أو مقيد هذا صحيح ولكن السؤال الذي يطرح هو أن هذه الأمن الإجازة ما هي نفاذها الاجازه هل هي إجازة لذات الملكية أو إجازة للملكيه المطلقه هذا من اين ان تكون الاجازه اجازه للملكيه المطلقه فالاجازه صارت مثل ما يقول المعتبر متقدم الاعتبار متاخر لكن المعتبر متقدم هذا من اين لعل الاجازه اجازه لذات الملكيه مو للمذكيه المطلقه والشاهد على ذلك نفس النقو الذي ذكره الشيخ ام الشاهد على ذلك هو انه بماذا تفسرون مساله الاجابه والقبول وكيف ان القبول ليس اجازه لمطلق الملكية التي أنشأت بالإيجاب أن وكيف أن القبول ليس قبولا لمطلق الملكية التي على إطلاقها التي أنشأت بالإيجاب يعني ملكية قبل دقيقة وانما القبول قبول لذات الملكية كيف هناك فليكن معنى هذا من هذا القبيل واما رده رحمه الله على هذا النقر بقوله بعتك تعليقي بعتك يعني ملكتك ان قبلت وملكتك حين القبول وان قبلت امني لشده وضوح ان القبول سوف لن يحقق الملك من زمن الايجاب لاجل ان واضح ما كان يمكن انكاره فجاء السيد الخوي رحمه الله وادعى ان الايجاب مع تعليقك هذا الادعاء غير صحيح من هذا نحن نناقش لا نناقشه ببيان ان التعليق أن التعليق مبطل للبيع حتى يجيب كما عجب من انه لا هذا تعليق تقتضيه المعاملة المعامله والتعليق الذي تقتضيه المعاملة مبطل نحن لا نقول هكذا وانما نقول فرض الايجاب تعليقيا خلاف الظاهر هو ذاك يقول بعتك بعتك يعني ملكتك ما قال مل... ما قال ملكتك ان قبلته او معلقا على قبولك ما قالك قال بعتك عملتك نعم هو يعلم هذا الموجب يعلم أن ذاك إن لم يقبل النتيجة ما حصلت لا عقلايا ولا شرعيا هذا صح ذاك يعلم أنه ذاك إن لم يقبل لا الأغلاء يلزموه ولا الشريعة تلزموه هذا صحيح لا ولكن هذا لا يعني أنه إذا كلمة بئتك كانت معلقة يعني بئتك انقبل هذا هذا من هذا هذا العبارة وعليه فالتفسير الصحيح لهذه الظاهرة التي نراها هو الإياب القبول من أن الملك يحصل بعد القبول. في حين أن الإجاب أوجب الملك قبل القبول التفسير الصحيح هذا وهو أن القبول كان قبولا لذات الملكية ولم يكن قبولا لل... ولن, ولن يكن قبولا للملكية المطلقة الثابت وهي الملكية قبل القبول دقائق لن يكن هكذا هذا هو التفسير الصحيح لهذا الظاهرة. عين فريق عين هذا التفسير في بحثنا، وهو أن الإجازة ليكن إجازة لذات الملكية. صح الفضول عندما ملك كانت تملك مطلقة. منقول مهما كان كان مطلقة. لكن هذا القبول قبل بهذه المقدر يجب بذات يكون دون القبول يجب ان يكون هذا القبول يجب ان في هذا القبول يجب ان يكون هذا القبول يجب ان يكون إجازة القبول النقل ان ما هو القبول على ان يكون للمعتبر الذي وقته سابق على على وقت الاعتبار هذا ما هو دليل عليه هذا الإراد الأول الإيراد الثاني في كلام الشيخ الأنصار. الشيخ الأنصاري يقول حتى لو فرضنا. أن إجازة المجيز كانت, ال... كانت إجازة المجيز ارتبطت بالملكية السابقه بالملكية ما قبل أمس حتى لو فرضنا هكذا وارضنا نرى عن الإشكال الأول خب نحن لسنا طابعين we hebben de moeders. We hebben de de moeders. We de moeders. We de de de de de تنفيذ في ذي الإجازة بالحاجة أمس قد يكون تنفيذ ذي الإجازة بالحاجة اليوم هذا مفروض هذا الإرادة الثاني. وهذا الاذاذ الثاني هم أبطله السيء الخوي رحمه الله بانه كما انه كان يدعي ان الاجازه بمقتضى القاعدة تصحح البيع من امس اخر فهو الشكل على ما شرحنا فيما سبق بمختبر قاعده الصحة لان الإجازة ارتبطت بما كان أمس وما كان أمس هو التملك من أمس وهذه الإجازة بمختبر قاعده الصحة فهنا يكتفي في الشيخ الانصاري بان هذا الذي قلناه ممكن وإذا كان ممكنا نحن بمختبر قاعدة مثبت ممكن أن تكون الإجازات أن تكون الشريعات تنفسد الإجازة بلحظة أمثال ممكن لأننا قلنا أن اجتماع المعتبرين رغم التضاد الظاهري بينهما اجتماعهما في زمانين ممكن ليس كالحكمين التكليفيين الذي ما يمكن اجتماعهما في زمان واحد هذا ممكن اجتماعهما في زمان واحد فبشاط ان يكون الاعتباران في زمانك لكن بيان الذي انا استقر ما دام هذا ممكن اذا بمقتضى القاعدة الاجازه قد تعلقت بما كان وما كان هو التمليك المطلق اذا الشريعه هم قد انثبتت Hada is moest, sejn hullif, nama. Inle, we na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, لو كنا نؤمن باستحالة الشرط المتأخر لعننا كنا نستفيد لأن الشرط المتأخر محاض وعندئذن يكون الاعتبار الآن والمعتبر قبلا ولو كنا نقول بأن تعقب هذا الإشكال من قبل السيف خوي بأنه يمكن أن يكون الحكم بالملكية بعد الإجازة لا قبلها إلا أنه لا ما من أن يحكم بعد الإجازة بالملكية من أوله نعم لا ما نعم صح نعم إنه لا ما نعم لكن لي إن هذا إلا امرا ممكنا وليس مما تقتضي القاعدة إذ من الممكن أيضا ما دام الحكم اصبح فعليا بعد الإجازة خلنا نتكلم بلغة الفعلية بل يعني لغة الشيخ النا الموضوع إن شاء الله تعالى فخلص كل ماذا اللغة وإن كانت مويه اللغة الدقيقه على ما أشاع على قدام ما دام أن الحكم اصبح فعليا مثلا بعد الإجازة فليكن الحكم فكما بملكية خين الإجازة ملكية خين العسكر نعم إذا نجيب هذه تعبودية من قبيل الصحيحة محمد بن غيشخ وهذا نطب آخر أما أنه بهذا نفهم أن المعتبر سابق زمانا هذا لا يبقى عليه دليل أن المعتبر سابق زمانا فليكنه ذاك الكشف الحكمي فالصحيحات محمد بن القيس تمسج مع الكشف الحكمي أيضا صحيحات محمد بن قيس إجمالا دلت على الكشف والكشف على أقصى فالكشف على عصم منها الكشف الحكومي مشكلة ذاك تنحل مشكلة ذاك الذي اشترى الوليدات تنحل لو قلنا بالكشف الحكومي فالإمام قال بصدد حل مشكلة ذاك فأفتب الكشف أمامي وأفتب شكل الكشف الحكومي ما عمل يبقى بعد ذلك بيان ما هو المختار وهذا افكر اننا ناجله الى يوم السبت ان شاء الله حتى نبين ما هو المختار